مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِفَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ مِنْ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة. عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمدوا تبون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 بَرَبِّ اللَّهِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحًا وَامْرَأَتَهُ ظَلَمَتْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لعندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي نحن احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين